الف لام م يحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون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 وََّذينَ آمَنُوا وَعملِلُ الصَّالِحاتِلَُ كَِّرًا عَنْهُ سَّاتِهِم وَلَنَ جِزَّهُم أَحْسَن الذي كَوا يعملون وَصَّينَ الإِسَانَ بِوالدَيْهِ حُسناء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 إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 إِنَّا مُنَجِّيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْنِهِذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 بَيَّّنَ لَكُم مِم م ساكِنِهِمْ وَزَييَنَ لَهُ الشَّيقانُ أَمَالَهُم فَصَدَّهُمْ عَن السَّبِيل وَكَانُوا مُْتَبصِنين وَقَونَ وَفِعَونَ وَهَاَان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 Matanulla dina min dunillahi aulia akamata nilla anka booti taha dat baita ua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 إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك مِنَ الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر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 وطينوا وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لا جاءهم العذاب ولا ياتينهم بعتتا وهم لا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 لَكْفررُوا بِمَا آتَينَاهُم وَلتَمَتَّعُوا فَسَو فَلَمُون أَلَم يَرَو أن آ جَناحَرَمًا آمِنَ وَيتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوِْهِمْ أَفَ بِالبَاطِلِ يُؤْمِنونَ وَبِنعْمَةِ الله يَكفرون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 أهل مع المحسنين